إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ يُوْجَهٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشون إِلَّا الذين ظلموا منهم فَلَا تخشواهم وخشوني ولئتم من عمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَشُكُرُ لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِ الصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ دَل احياؤ ولكن لا تشعرون ولنبلو انكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الاموال والانفس والثمرات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 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وَهُمْ كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.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 والفُلكِ التي تجري في البحر بما أنفع الناس وما أنزل الله من السماء وَمَا أنزل الله من السماء من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها.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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله وما أهله لغير الله فما نضطر غير ربا ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 ايلينا وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاه والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إِذَا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون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 فَمَن خَافَ فَمَن موصٍ جَنَفًا فَأَصْلَحَ اِثْمًا فاصْلَحَ بَيْنَهُم فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا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 أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ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 إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فَإِن كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسِرٌ مِنَ الْهَدْيِ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 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا مار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب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 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه